وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالسَّوْرَاتَ وَالإِنْجِيلَ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ دِئْتُكُمْ أَنِّي قَدْ دِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّرُوبِكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ ونحلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفق فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرط وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إنا فَإِذَا الْكَلِمَةُ مُحْكَمَةً فَلَا تَعْقَلُوا أَنْ تَعْقَلُوا وَلَا تَعْقَلُوا أَنْ تَعْقَلُوا وَلَا تَعْقَلُوا أَنْ تَعْقَلُوا وَلَا تَعْقَلُوا أَنْ تَعْقَلُوا وَلَا تَعْقَلُوا أَنْ تَعْقَلُوا وَلَا تَعْقَلُوا أَنْ تَعْقَلُوا الله ربي وربكم فاعبدو هذا طريق مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله هذ لانا مسلمون